الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إن من خلق وهو النطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلونا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنوا فبكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين منهم قبلهم فكيف كان نكير؟ أ ولم يروا إلى الطير فوقهم صاففثي ويقبض ما يمسكه إلا الرحمن إنه بكل شيء بسيط. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَى الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ مِنَ الْأَمْسِ كَرِزْقِهِ بَل لَّجُّوا فِي عتو وَنُفُورٍ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 وإذنما أنا نذير مبين فلم أرَهُ زلفة سيئة سجوه الذين كفروا سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي قلته به تد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 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ بِئْسٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُوْقُمْ غَرَرًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ بِمَا